يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدننا وزكاتا وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا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 رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا قَالَتْ إِنَّ مَا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُبْغِ غَيًّا قَالَ كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ أَيَّتَ الْنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا فَحَمَلَتْهُ فَتَبَذَّتْ بِهِ مَا كَانَ قَصِيًّا فَأَجَاءَ أَهلَ مَخَاضٍ إلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتِ يَا لِيْتَنِي مِن 119. وكنت قبل هذا وكنت نسيا منسيا 110. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا 111. وهزي إليك بجذع النقلة تساقط عليك رطبا جنيا